ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ وكان اللَّهِ الله قدرا مقدورا الذين يذلغون رسالات الله يَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ زَجَارِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ